111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 112. فاستفتهم أب ربك البنات ولهم البنون 113. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 114. ألا إنهم من إذكهم ليقولون ولد الله وإن 119. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون 110. أم لكم سلطان مبين 111. بكتابكم إن كنتم صادقين 117. بَيْنَهُ وَبَيْنَ وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 118. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.